والمين امين واذ قال موسى لفتاهنا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين ام امضي احبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَخَثَّ الثَّبِيلَ هُوَ فِي الْبَحْرِ ثَرَبَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَانَ لَفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصبا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 ق فَإِن التَّبتَنيِي فَل تَنسلْنعَ شيءَ حتى أحدتَ لَ مِهذِكرَ فَو قَلَقَ حتى إَا حتى إَا أقبَا في السَّفَةِ خقَها فَأَمْ طَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معي صبرا قَالَا وَلَا تُأْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُهْقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَأَمُطِلْ قَلَّ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ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 قد ضف أقامه قال لو شيت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أَمَّ استتَفينَةُ فَكانت لِمَ ساكينَ يَعْملونَ فِي البَحرِ فَأَرَدتُ أن أَعبَهَا فَأَرَدتُأَ أَعبَهَا وَكَانانَ وَر أَهُمَّ لِكُّ خذُكَُّ سَفينََةٍ غصْبَاء وأما الغلام فكان أبواه من أين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأََّ الجِدَ فَكَانانَ لِغُول مَْنةِ مَْنِ فِي المَدينينَةِ وَكانَ ت تحتهُ كَزُهُ مَا وَكَانانَأَبُم مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَصَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلِغَا أَشُدَّهُمَا وَيَتَخْرِجَاكَ مِنْهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَلَ أَمَّا مَو وَلَمَ فَسَووفًَا وَعَذِبُ ثَُّ يُرَدُّ إِلَ رَبِّهِ فَيُعَذِبُ مُ عَذَابًَا نُكْرَاب وَأََّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِشْحًَا فَلَ جَزَُلْشُُسْن وَسَنَقُ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 بعبادة ربه أحدا الله أكبر